بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عذبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيبا أئذا مثنا وكنا ترابا يَغْرُدُ عَنْ بَعِيدٍ قَد عَلِمْنَا مَا تَنْكُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوجا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيجا تبصرة وذكرى لكل عبد وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ونخل باسقات لها طلع نظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 مولا الا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيدا ونفخ في الصو كذلك يوم الوعيد وجاء مع ساءنكم وشهيدا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي اعتيدا المقيا في جهنم كل كثار معتيدا من أعلل الخير الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في طلال بعيدا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشير الرحمن بالغيب بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إننا نحن نحيي ونموت إننا نَحْنُ نحيي ونموت وإلينا المصير